بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين واشر أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد محمدًا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى كتاب الوقف والوقف مصدر وقف يقف وقفا وليس وقف يقف وقوفا إذا بقى ما الفرق بين وقف وقفا ووقف وقوفا الوقف إذا إذا قلت وقف يقف وقوفا فهذا الوقف اللازم يعني وقف ممشيش او لم يقعد بل هو واقف فهذا واقف وقوفا كمنع واقف وقوفا كقاعدة يقعد قعودا وأما الوقف المتعدي وقف الشيء وقفا يقفه وقف الشيء يقفه وقفا يعني يعرف هذا الفعل متعدي ولا لازم المتعدي مصدره وقفا كمنع منعا واللازم مصدره وقوفا كقعد فعودا وفعل اللازم مثل قعدة ابن مالك يقول هذا له فعول باطراد كغدا يبقى منع منعا لكن قعد له فعول له قعود لانه لازم قعد قعودا قعد الرجل لكن منع الرجل الرجل او منع ما له او وقف ما له يبقى وقف وقفا وليس وقوفا لكن وقف الرجل خلاص دا فعل لازم مش محتاج مفعول وقف الرجل وتقول شو وقفا تقول ايه وقوفا اذا هو مصدر وقف يقف وقفا اذا كان الفعل متعديا وليس لازما يعني الوقف هنا ليس بمعنى التوقف وانما بمعنى انه وقف اوقفه او حبسه او سبله كما سيأتي ان شاء الله يقال وقف الشيء ولا الشيء بعدما تجد إلى الروض هنا في الروض يقول كتاب الوقف يقال وقف الشيء شيء ولا الشيء لو وقف الشيء حنول وقوفا وليس هذا هو المراد لكن المراد وقف الشيء يعني وقف الرجل الشيء وقفا وحبسه وأحبثه وسبله بمعنى واحد كل هذه بمعنى واحد وأوقفه لغة شاذة لكن هو المعنى واحد سواء حتى لو صاحا تقول و... في... نقول يعني من باب التوضيح فقط وليس من باب اللغة وقف بمعنى أوقف وهو مما اختص به المسلمون هذه من خصائص أهل الإسلام نعم وقف, وقف وقف مما اختص به أهل الإسلام ولم يكن عند أهل الجهلية الوقف كان عندهم صدقات كان عندهم إمثاق لكن لم يكن عندهم الوقف يعني حاتم الطائي كان رجلا كريما ومعطاءا وسخيا ومع ذلك كافر مات كافر ابن جدعان تقول عائشة رضي الله عنه يا رسول الله ابن جدعان كان يطعم الطعام ويقضي الضيف رجل كريم فهل نفعه ذلك قال لا انه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين يعني ليس مسلما الله اغفر لنا خطيئتنا يوم الدين ف الوقف من خصائص أمة الإسلام من خصائص هذه الأمة وأول من وقف عمر رضي الله عنه وأقره النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني أصبت مالا بخيبر لم أصب قط مالا أنفس عندي منه شوف, شوف الصحابة يعملوا يا جماعة أحسن, أحسن مال جاء في حياتي هو هذا المال فما تأمرني فيه هذا عمر وابنه مثله عبد الله بن عمر كان إذا أعجبه شيء من ماله تصدق به إحنا يعني اللهم المستعان لم يجي واحد يتصدق لو حيتصدق أصلا يعني مش عادي نتكلم احنا عارفين أحوالنا لكن ابن عمر إذا أعجبه شيء من ماله تصدق به إذا أعجبه عبد اعتقه. يتأور قول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوه والله يا إخوان هذه الابتلاءات نحن نبتلى بمثل هذه الآيات يعني يبتلى الإنسان في صدق إيمانه وفي صدق يقينه وفي حسن خلقه بمثل هذه الآيات اللهم استعى قال فعمر رضي الله عنه قال اني اصلت مالا لم اصب مالا قط انفس عندي من هذا المال فما تأمرني فيه قال ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها غير انه لا يباع اصلها ولا يهب ولا يورث فتصدق بها عمر رضي الله عنه في الفقراء والرقاب وذوي القرب في سبيل الله وابن السبيل والضيف قال لا جناح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف او يطعم صديقا غير متمول فيه وهذا في الصحيحين وغيرهم، فيكون عمر رضي الله عنه أول من أوقف في أو أول من وقف مالا في في الإسلام، وهو من خصائص الإسلام، والوقف كانت تقضى به حوائج المسلمين، ولما تعطل الوقف تعطلت كثير من مصالح المسلمين، كان يوقف على الفقراء وعلى ذوي القرب وعلى أولاد السبيل وعلى طلبة العلم. باختلاف توجهاتهم على الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة والمحدثين والفقهاء والمفسرين ويقفى هؤلاء بهذه الأوقاف يوقف شخص أرضا ويقول خراجها أو ريعها أو ثمرتها أو غلتها للجهة الفلانية فيقفى المسلمون بهذا ولا شك أن هذا ضرب من ضروبه الإحسان وكفاية الناس وقضاء حوائجهم بصورة ليس فيها منا وفيه مصالح عظيمة جدا ولما تعطلت الأوقاف تعطلت مصالح كثير يعني طلبت العلم في الماضي قاد يتفرر طالب العلم لمجرد ان التحق بمدرسة وانتسب إليها فينفق عليه منها فتفرغ للعلم لكن الآن كيف يتفرر طالب العلم كيف تفرغ إن لم يكن عنده مال أو تجارة أو أحد ينفق عليه كيف يقال أن يتفرغ وينفع أمة الإسلام فالأوقف تحل مثل هذه الأمور هذا ينبغي للإنسان إذا كان غنيا أن يتجه إلى الوقف يوقف سيارة مثلا يوقف بيتا يوقف عقارا أجرت هذا البيت تنفق على مصالح الفلاني، أجرت هذه الأرض أجرت هذه المحلات أجرت هذه السيارات غلت هذه الأرض الثمار التي تخرج منها تباع مثلا وتنفق على مصالح المصالح الجهل الفلانية بهذا نسد حوائج كثيرة جدا طيب عرفه بقوله وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة الوقف تحبيس الأصل يعني أن يحبث الإنسان الأصل والأصل هذا قد يكون عقارا وقد يكون أرضا وقد يكون سيارة وقد يكون حيوانا شيء يوقف يحبث يعني يحبث يعني نسجينه مثلا حبس يعني سجن سجن لا ليس كذلك المراد بالحبس يعني أن ينقطع يقطع الواقف تصرفه في هذا الشيء حبسه يعني منع هذا الشيء أن يتصرف هو فيه منع نفسه من التصرف فيه فلا يبيعه ولا يتصرف فيه تصرفا يذهب أصله يعني امسك عن اسباب التملكات من التصرفات فحبس الاصل يعني جعل هذا الاصل محبوسا عن ان يتصرف فيه لكن سيكون فيه منافع لهذا الاصل يؤجر تخرج له ثمار اذا كان, أرض إذا كان ارضا او اذا كان حيوانا يحلب مثلا ويأخذ منه لبنه وسمنه ونحو ذلك هذه الاشياء ينتفع بها اللي هي المنافع منافع هذا الشيء الذي حبس وهو تحبيث الاصل وتسبيل المنفعة يعني تسبيل المنفعة جعل المنفعة سبيلا يعني قربة وتنفق في اعمال القرب والبر والطاعات ولابد يكون على بر او قربة فيحبس الاصل يعني لا ينتفع بالعين ولكن ينتفع بمنافع العين بان تصرفه في مصالح المصالح التي وقفت عليها حينئذ لا يباع هذا الشيء الموقوف يعني من أوقف أرضا لا يحق له أن يبيعها أو بيتا أو سيارة أو عبدا قد يوقف عبده على الخدمة لأن عبد هذا وقف على خدمة طلاب العلم يجي مسجد ساد المرسلين ويشوف الشيخ عاوز إيه وطلبة العلم لما محتاجين حاجة برضو يجيبها لهم ويروح يجيب لهم كتب من معرض الكتاب مصلحة ربنا يرزقنا ف ويجي العبد ده ويعمل الشغل اللي كلف بهم ووقوف على خدمة طلاب العلم على سبيل المثال ده. يعني ماذا هذه مصين على سبيل المثال خلينا نمثل وإن ما يكون هناك حقيقة لكن أي أي مصلحة يعني ما من أشتمف له العقيدة وتحميسه الأصل وتسبيل المنفعة تيه. طيب أركان الوقف أربعة واقف وموقوف وموقوف عليه وصيغة واقف. اللي هو الشخص الذي سيحبس الأصل وسبل المنفع موقوف اللي هو الشيء الذي سيكون وقفا موقوف عليه وهو وقف على فلان أو على الجهة الفلانية فقراء طلبة علم فلان الفلاني. والصيغة صيغة الوقف هذه الصيغة قد تكون قولية وقد تكون فعلية قال المؤلف ويصحه يعني الوقف الآن يتكلم على الصيغة قال بالقول وبالفعل الدال عليه يعني عرفا إما بالقول كان يقول هذا وقف أو حبسته أو سبلته سيأتي الصير إن شاء الله أو بالفعل الدال عليه وإلا ما يكون هناك قول لكن فعل يدل عرفا على أنه وقف مثال قالك من جعل أرضه مسجدا وأذن للناس الصلاة فيه عنده أرض وبناها على هيئة مسجد ودع الناس إلى الصلاة فيه صارت إيه وقفا معنه ما قالش ده مسجد لكن يعتبر هذا الفعل وقفا أو أذن فيه وأقام للصلاة وحي على الصلاة حي على الفلاح يعني إيه تعالوا أقبلوا يبقى هو بيقول لي الناس تعالوا صلوا يبقى هذا هذه الارض تصير مسجدا حتى لو ما قالش حتى لو قال بعد كده يا اخواننا انا ما قلتش دي مسجد نقول له لكنك فعلت فعلا يدل على انها مسجد فتكون وقفا لا حق لك ان تبيعها قال او مقبرة واذن في الدفن فيها سبل اظن وجعلها مقبرة وقال يا جماعة اللي عاوز يدفن يجي يدفن الارض دي من اراد ان يدفن فيها فليدفن لكن ما قالش وقف لكن هذا الفعل معناه ها؟ اذن ولا لا إذن بل... بل... كأنه وقف عرفا يصير وقفا واحد قال ممكن نتفن ميت في الارض بتاعتك قاله تفضل يبقى ايه جعلت أرضي مقبرة وجي واحد قلت عن نتفن فيه يبقى ما بقيتش حاجة خاصة بي صارت لعموم الناس والمرجع في ذلك الى العرف وصريحه يعني باللفظ اما اذا كان الوقف باللفظ فله الفاظ صريحة وله الفاظ هي كناية الصريحة لا يقبل منه أن يقول أن يدعي أن نيته خلافه أن نيته على خلافها والكناية تكون وقفا بالنية تكون وقفا بالنية يعني حتى لو ادعى خلافها يقبل لكن أصل إنه يكون وقفا بالنية مع اللفظ اللي هو كناية وليس صريح فصريح الألفاظ ثلاثة قال وصريح وقفت وحبست وسبلت إذا قال وقفت أرضي أو سبلتها أو حبستها أو حَبَّستها فإنها تكون وقفا صريحا ولا يحتاج إلى قدر زائد عن هذه الألفاظ. وكنايته تصدقت وحرمت وأبتت. إذا قلت صدقت بأرضي، فاحتمال تكون صادقا واحتمال أن تكون وقفا فلأ ليست نصا صريحا في الوقف. وحرمت أيضا لا يلزم أن تكون وقفا وأبتت فتشترط النية مع الكناية حتى تكون وقفا بد من نية. أو اقتران. او اقتران احد الالفاظ الخمسة يعني هذه الكنايات تكون صريحة بطريقتين اما بان يكون له نية مع النفظ كان يقول, يقول تصدقت بها وهو ينوي الوقف او ابدتها او حرمتها وهو ينوي الوقف فهي وقف بايه بالكناية مع النية الطريق الثاني ان يقول تصدقت بها موقوفة تصدقت بها محبثة تصدقت بها محرمة، تصدقت بها مؤبدة، تصدقت بها مسبلة. يعني جيب أي لفظ من الألفاظ الخمسة. وفين الخمسة دي؟ اللي هي صرايح الثلاث والكنايات. فلو قال واحدة كناية، الكنايات الباقين عندي ثلاث كنايات وثلاث صرايح. الصرايح الثلاث أيهما؟ وقفت، حبست، وقفت، حبست، سبلت. الكنايات الثلاث تصدقت، حرمت، أبدت. لو قال واحدة من الكنايات. مع واحدة من الخمسة البائين لهم ثلاثة صرائح واثنين كنايات تصير وقفا صريحا يعني لو قلت تصدقت موقوفة تصدقت محبثة تصدقت مسبلة تصدقت محرمة تصدقت مؤبلا او اعكد مش اتحرمت ومشي معاهم الخمسة او هتقبتت ومشي معاهم الخمسة البائين فأي صورة من هذه يكون وقفا صريحا ولا يقبل رجوعه فيه خلافت الشرط النية مع الكناية أو إقتراض أحد الألفاظ الخمسة أو حكم الوقف. كان أقول تصدق بذا صدقة لا تباع ولا تورث. إذا هذا أيضا يعتبر من أحكام الوقف. إذ تكون هذا الطريق الثالث من طرق جعل الكناية صريحة. ذكر هو ثلاثة طرق: إمانيه وإما إقتراض أحد الألفاظ الخمسة وإما حكم الوقف. كان أقول صدقة صدقة لا تباع ولا تورث ولا تب ولا توهب ولا كذا ولا كذا. هذا أحكام الوقف. لإنك لو تصدقت على رجل صارت ملكا له من حق يبيعه من حق يأجرها ومن حق يهبها أليس كذلك؟ لكن إذا تصدقت سلقة لا تباع ولا تورث ولا توهب ولا ينتقل منها بها الملك هذه من احكام الوقف فتصير وقفا قال المعلم رحمه الله واشترط فيه المفاه هذه أربعة شروط للوقف ذكر المؤلف منها ثلاثة وزاد الشارح شرطا رابعا وهناك شرط آخر ذكره صاحب الاقناع وهو ان يكون الواقف جائز التصرف فصار الشروط خمسة لكن الذي في المتن هنا ثلاثة. والشارح زاد رابعا سنذكره ان شاء الله قالوا اشترط فيه المنفعة يعني ان تكون العين التي وقفت مما ينتفع به وان تكون هذه المنفعة دائمة قال المنفعة دائما من معين يعني فلا يصح مفهوم قولي منفعة انه لا يصح ان يكون شيئا في الذم لابد ان يكون معينا مفهوم قولي المنفعة يعني ان تكون العين منتفعا بها وليست في الذم فأقول هذه هذا هذا العبد هذه الدار هذه السيارة ولا تكون شيئا في الذمة ينتفع به مع بقاء عينه كعقار وحيوان يعني ينتفع بهذه العين التي وقفت مع بقاء عينها فأما الذي ينتفع به مع ذهاب عينه كالطعام الطعام تأكله تنتفع بذ بالأكل فيذهب خلاص لم يعد شيئا فلا يصح وقفه بل الوقف يكون في شيء يبقى بعد الانتفاع به، السيارة ينتفع بها وتبقى العقار ينتفع به بالسكن، ويبقى السيارة تلعب بها بالايه وعليكم السلام بالايه ما ترد يا أخواننا الثلا بنتلعب فيها في إيه؟ والله عجيب في الركوب يعني الثلا بتعمل بها إيه يعني؟ منظره؟ ارتفع بها في الركوب، البيت ارتفع به في السكن. وهكذا يعني شيء ينتفع به وتبقى عينه أما الذي ينتفع به ولا يبقى فلا صح وقفه المؤلف ضرب مثالا بأمرين كعقار وحيوان هل التمثيل هذا مقصود مقصود به شيء غير التمثيل نعم مقصود به شيء غير التمثيل هو يقول سواء, كان ها سواء كانت هذه العين منقولة أو غير منقولة منقولة يعني تنقل من مكان إلى مكان كالحيوان يتنقل من مكان الى مكان ومثل السيارات وهكذا او غير منقول يعني شيء ثابت لا ينقل من مكان الى مكان عقار العقار مش هنشيله نعزل به الا في بعض البيوت الموجودة في الصين واليابان يتنقل فيها الناس من, مكان من بيت الى بيت بيوت ممكن تشيلها معاك وتعزل بالبيت لكن هذا يعني غير مألوف ومراده بالعقار العقار اللي جرت به العادة فهذا شيء غير منقول كعقار وحيوان يعني سواء كان هذا مما ينقل أو مما لا ينقل ينقل كالحيوان لا ينقل كالعقاف وفهم من هذا لا يصح وقف ما في الذمة ولا يصح وقف المنفعة وإنما توقف العين وتسبل, و... وتسبل المنفع ولا توقف المنفعة يعني لا أوقف منفعة. لا أ... مثلا لو أنا شخصا أعطاني عبدا وصية العبد ده وصى به إليه يخدمني فليس لي أن أوقف هذا العبد ليه؟ إنه مش ملك لي. إنما يوقف العبد فينتفع به لكن أما أن توقف المنفع فلا يصح وإنما الوقف يكون في الأعيان. قال الشرط الثاني قال وأن يكون على بر يعني أن يكون الوقف على قربة وطاعة على عمل بر ويعرف البر بماذا كيف يعرف أن هذا برش بأن يكون مأمورا به شرعا والأمر إما للوجوب أو للند أو يكون قد وعد عليه بالثواب والأجر او مدح فاعله ونحو ذلك من العلامات او اللوازم التي تكون لأعمال البر نمى المباحات لا متح فيها ولا ذم لا امر فيها ولا نهي لا وعد فيها ولا وعيد صح ولا لا لكن شيء وعد الله من فعله باجر او امر به او حث عليه يعني اي صورة اي لازم لوازم اعمال البر بد أن يكون الوقف على بر يعني على عمل بر لأن المقصود منه التقرب لله عز وجل هذا إذا كان على جهة عامة وأما الوقف على شخص معين فيمكن أن يكون برا أو ليس ببر يعني يقول وقفت على فلان الفلان على ولدي مثلا أو على كذا فهذا لا يشرط فيه أن يكون عمل بر لكن في الجهات العامة يكون عمل بر ضرب مثالا بالمساجد قال كالمساجد والقناطر والمساكين المساجد أن توقف على المساجد وأن توقف على القناطر يعني القنطرة الجسور التي تبنى على على المياه حتى يمر الناس عليها فهذه القنطرة من المنافع والقربات ليه قربة وإيه ذات القربة في القنطرة مش فيها من فعل للناس يمرون عليها بنا واحد ينزل في البحر يغرق ولا يحصل له مشكلة، فنقول هذه قنطرة يمر الناس عليها من فوق المياه، وكذلك الطرق يعني في زماننا أيضا تمهيد الطرق ورصف الطرق وبناء المستشفيات والمدارس ونحو ذلك مما فيه من لعموم الناس يكون هذا من أعمال البر وبهذا يعلم النهال أن أعمال البر أعم من أن تكون عبادة محضة، ولهذا. هذه توسعة التوسعة الأفق في معرفة أعمال البر والمصالح العامة للمسلمين يعني ذكر الفقهاء إن ومنهم البهوت نص على هذا أن الصنائع فرض كفاية الصنائع فروض كفاية إيه الصنائع هي دي أن يبقى واحد حداد ويبقى واحد مجار ويبقى واحد كذا وكذا وكذا هذه الصنائع والوظائف الأخرى والطبيب والمهندس والمدرس وكل وال هؤلاء هذه فروض كفايات ايه فايدة نعرف انها فروض كفايات ان احتسب النية في تعلمها وفي ممارستها. فتتنقلب من عادة او امر دنيوي الى عبادة وليه فرض كفاية لان فيها نفع المسلمين لان المسلمين لو لم يكن فيهم هؤلاء الصناع سيحتاجون الى غيرهم وسيضعفوا ستضعف الدول الإسلامية ويضعف حال المسلمين فلا بد أن يكون عند المسلمين كفايتهم طبعا الكلام ده احنا بنقوله احنا عندنا الحمد لله كفايات كثيرة وليس عندنا كفايات في العلم الشرعي مع الأسف لكن عموما انا اقول لك ان العبادات هنا يعني ضربوا مثالا بالقروبات ببناء القناطر قنطرة وبناء وكذلك نقول بناء المستشفيات والمدارس ودور الأيتام وتمهيد الطرق تمهيد الطرق عمل بر ولا مش عمل بر من ايه نصف الاذى عن الطريق وعمر رضي الله عنه يعد ذلك لو حصل ان عثرت دابة بالعراق لا سأل الله عنها عمر يبقى تمهيد الطرق للناس نتبقى ماشي كده تواخد مطب محترم او بلاعة في السيارة وتروح ده لك كم الف جنيه طبعا اهو الرجل سواء قعد جنب يقول لي تكثر مقص وكم وكم يعني الواحد مر بهذا كثيرا لسيما مثلي لا يرى جيدا في الظلام فيعني واخر مصطلح من هنا السنة الجاية الأذية هذه التي تحصل للمسلمين من الذي يتحملها؟ يتحملها الإمام ويتحملها نائبه ومن له مسؤولية في هذا الأمر؟ فتمهيد الطرق وإماطة الأذى عن الطرق. بتنحية هذه الأمور المؤذية من أعمال البر والطاعة فلو وقف إنسان وقفا على هذا وقف على مصالح المسلمين في تمهيد الطرق ورصفها وتهيئتها نقول هذا عمل بر مثل القناطر وهكذا مما يسد حوائج المسلمين قال والمساكين وكذلك كتب العلم والمكتبات والمياه وما إليها مما فيه مصالح للمسلمين. قال والاقارب من مسلم وذمي. يعني وكذلك أن يقف الإنسان وقفا على قريب له. سواء كان هذا القريب مسلما أو ذميا. وخرج به المحارب. فالمحارب لا يوقف عليه. لكن الذمي يعني قريب كافر. نعم يوقف عليه. لي ما بالبر والصل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال نال أسماء أن تصل أمها. قال إن قالت إن أمي قدمت وهي راغبة. فأصليه. قال نعم صلي أمك. فبر الوالدين غير موقوف على كون الوالدين مسلماني على كون الوالدين مسلمين لأن الله عز وجل قال وإن جاهدك على أن تشرك بهما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف ووقفت صفية رضي الله عنها أم المؤمنين على أخ لها يهودي لأنها أصلا كانت يهودية وأسلمت وبقي أخوها يهوديا ووقفت عليه وقفا فدل هذا على إيه؟ مشروعية الوقف على القريب الكافر فيصح الوقف على الكافر وعلى المسلم من الأقرباء إذا كان الكافر ذمي قال غير حربي لأن الحربي وكذلك المرتد مطلوب قتلهم إنما الذم لا يقتل فأنت توقف على شيء دائم وأما, الذم وأما الحربي والمرتد ففي مظنة القتل فلا يوقف عليه وكنيسة آه كلام جميل والله دخلنا في الكلام الجميل هو كله جميل بس ده اجمل يعني انه لا, لا يصح الوقف على الكنائس والبيع ودور العبادات عند اهل الكتاب اولا هي بيوت كفر فمن قال انها بيوت الله فهو كافر من قال ان الكنائس والبيع ودور العبادات عند اهل الكتاب زي المساجد وبيوت الله زمعنا زم من بعض الصفهاء فهذا مرتد ليه لأنه جعل بيت الشرك بيت عبادة لله يعني لو قال قال ان الكباريه بيت الله أخف من أن يقول أخف معين يعني شوف أنا درطي لكم سال شنيع وكلكم مش مقذيته لكن أن يقال ان الكنيسة بيت الله أشد من هذا ليه؟ لأن الكبريه إيه أقصى ما يفعل به يعني شرب الخمر والرقص وكذا كبائر لا تخرج فعيلها من الإسلام مش بنهون منها يعني بس أولك كبائر في النهاية الرقصات وشراب الخمور مسلمون من أهل الكبائر لكن واحد يذهب ويقول المسيح ابن الله و و ويشرك بالله ويدعو غير الله ويسجد بغير الله ده أشد ولا لا أشد فلما واحد يستشنع أو حتة إن اللي بيقول الكليسة بيت الله كافر قوله إي رأيك في اللي يقول الكبارية حيروح متاع بصص لك زي ما من شوية كده وإن ده بتقوله ده شيخ اعقلوا يا عباد الله يعني ايه اللي انتم بتقولوه ايه اللي بتقولوا مش إيه اللي احنا بنقوله الكنائس هذه بيوت شرك ومن وقف عليها فقد وقف على شرك ومن عد هذه البيوت لها حرمة يعني بعضهم يقول لك مثل المساجد يعني تجعل البيت الذي يشرك فيه بالله مثل البيت الذي يعبد فيه الله الاسواق شر البقاع اسواق اللي فيها بيع وشراء عدها الشرع شر البقاع وجعل المساجد خير البقاء تيجي جن تقول الكنيسة مثل المسجد يعني في اي عرف هذا وفي اي دين واي عقل فالوقف عليها باطل لا يصح الوقف عليها. قالوا ولو كان الواقف نصرانيا او يهدي يعني الان واحد نصراني قال لك أو يعني خلاص ما فيش اشكال المسلم لا يصح ان يوقف ماله على كنيسة لان هذا من التعاون على الاسم والعدوان والتعاون على الكفر ويظهر شاعر الكفر طيب لو قال قائل نصراني أنا نصر و... واحد يقول هو نصراني ويريد ان يوقف على الكنيسة نقول له لا مش مسموح ليك انك توقف, توقف على الكنيسة طيب انتم ملكوا يا جماعة احنا ملنا ايه مش دولة بتاعتنا مش دولة اسلامية ونحن نحكم فيها المفروض يعني ونحن نحكم فيها بحكم الله فحكم الله كذلك إن انكم تقرون على دينكم لكن من غير اظهار شعائر الدين هذا الذي اخذه عمر على أهل الكتاب وأجمع عليه المسلمون في كل المذاهب لا خلاف في اللي أنا بقوله ده مش في مسألة الوقف لا لا خلاف إن أهل الكتاب ليس لهم أن يظهروا شعائر كفرهم في بلاد الإسلام ده إجماعا اللي إحنا الآن قد يستنكف بعض الناس منه ويعدوا يعني نوع من أنواع التطرف والله إحنا متشرفين بما ما متطرفين ده يعني إحنا مبسوطين بالكلمة دي يعني مش زعلني واحد يقول علينا إلهابي أو متطرف يعني لن نترك ديننا من أجل هذا الكلام الذي تقولونه أو تشنعون به علينا كون بعض الناس ضعيف الشخصية أو ما هوية أو منعدم الأخلاق ولا يعرف دين الله دي مس مسألة خاصة به هو لكن نحن نسأل الله أن يثبتنا على ذلك لا, لا لا لا نجامل أحدا في الدين هذا حكم الله بإجماع المسلمين إن الكافر لا يحق لا يظهر شعائر كفري في بلاد الإسلام عاوز تعمله عاوز تعمله عاوز في بيتك في الخفاء لكن لا تبني كنائس في, في بلاد الإسلام ولو نهدمت كنيسة لا تعاد الكلام ليحنا هنا في بابي الجهاد وأحكم للذمة. الذمة ولهذا احنا قلنا أن الدستور اللي تحطه في مصر ده دستور كفري دستور كفر. وهذا ينفصل عن قضية أن نصوت عليه نعم أو لا خلاص خلصت المصيبة السودة اللي كنا فيها دي لا نعود إليها لكن المادة التي تنص على أن الناس كلهم سواء والمواطنة وحق أهل الكتاب في ممارسة شعائر دينهم دي مادة كفرية إيه واجهة ثونية كفرية مخالفة حكم الله أليسوا يحلون لهم ما حرم الله فيتبعوهم ويحرمون عليهم ما حرم الله فيتبعوهم قال بلى قال فتلك عبادتهم له ده شرك في التشريع يعني أن تشرع قانونا عاما يعطي أهل الكتاب حقا منعه إياهم الإسلام ده منابذة محدة لله ورسوله أما أطلع أنا أقول لك أقول نعم عشان دفع مفسد أكبر دي قضية منفصلة تماما أنا أطلع بعمه ولا بلحية ولا بغطرة أقول لك والله إذا هوية البلد رجعت إلينا وإحنا كده الدستور ده يعني يعيد إلينا هويتنا ده كذب وبهتان إفكي ده لا يعيد لنا هوية قضية التصويت والهوية ولا رجعت ولا حترجع أصلا بهذه الطريقة لكن قضية التصويت بنعم ان إنقيلة فيها من أجل دفع مفتد ينظر فيها ينظر فيها ذوق قد جوازه وفائته من أهل العلم لكن ان يقال لا ده دستور تمام التمام والهوية الإسلامية والدستور والكلام الفرق اللي كان بيتقال ده زال بعض الناس يعتقدوا ويكرره هذه خطيرة لأنك تنعب في في دين الناس في عقول الناس فنقول الحرام حرام والحلال حلال هذا الدستور فيه مواد موافقة للشريعة وفي مواد مخالفة, مخالفة قطعية للشريعة ولابد أن يعرف الناس ذلك وأن ينشر هذا في الناس ليه؟ لأن اللي حيجي الدستور ده بعد كده وقال لك الدستور ده من اللي وافق عليه المشايخ والمشايخ قالوا ايه؟ والمشايخ قالوا انه هو كويس وقالوا لنا نعم وأقره. تعرف انت بعد عشر عشرين سنة لو فضل للدستور ده ونشأت ناشئة وقالت للناس الكلام ده غلط حيقولوا عليهم ايه اه ده انتوا كده بقى خوارج وتكفير وبتجيبوا لنا كلام ما نعرفوش والمشايخ كانوا متوافرين وموجودين ولم ينكر احد ذلك فاحنا نبرأ الى الله من هذا ونسجل اعتراضنا على هذا الكلام عشان لو سألنا الله يوم القيامة نقول احنا برئنا من هذا الكلام دي قضية منفصلة برضو عن نعم ولا ما زلت اكرر لكن نحن لا نقر هذا الكلام اصلا ونبرع من كل مخالفة حتى لواحد في المية يعني ليس لك ان تقول 99% شريعة واحد في المية من الشريعة لان من رد حكما واحدة من احكام الله فهو كافر بهذا الرد مش هل ترد الشريعة كلها يعني فاهل الكتاب ليس لهم ان يوقفوا على كنائسهم عادي جدا طب الاوقاف بتاعت النصارى باطلة اوقافهم باطل الآن بعض الناس يطالب بالأوقاف تعود للمسلمين وللنصارى وهي تعود إلى النصارة ولا تعود إلى المسلمين ومع ذلك نقول لا يجوز هذا أصلا مش عشان ترجع للمسلمين ترجع إلى الكفار هي أصلا لا يجوز أن توقف على الكنائس ولا توقف على البيع وإنما هذه أوقاف باطلة لأن الوقف لا يكون إلا على أعمال البر والقربات ولهذا قال المؤلف وغير كنيسة الكتاب ده في الأزهر يا إخوان يعني هذا الكتاب روض المربع يدرسه في الازهر الشريف الذي كان شريفا ونصال الله يعيد اليه شرفه هذا الكلام لما واحد يقول لك ارهاب وتطرف تقول له ايه مش انتم بتؤمنوا بالمرجعية الازهرية والازهر بتاعه يعني بتقول له الازهر هو الوسطية الاتلامية طب الكتاب ده بقاله مثلا من ساعة ما قولي فهو بقاله مثلا خمسمائة ستمائة سنة ودرس في الازهر مش خمسمائة ست مائة بال خمسمائة المهم يعني درس في الأزهر من عشرات السنين وتتابع عليه العلماء وشرحوه وقرأوا ما فيه وأقروه ولم ينكر ذلك أحد. جب بعض الناس زمننا يقول لك والله الكتب دي يعني عزني لغيها زي تنطوى كده ألغى كتب الأزهر ورح أحط كتب باسمه. لكن هذه الكتب توارد عليها العلماء وهذا اللي بنقوله هنا موجود في, في الإقناع للشربيني عند الشافعية وفي الاختيار لتعليل المختار عند الحنفية وفي مختصر خليل وشرحه شرح الكبير للدردير بالنسبة للمالكية اللي حاجات دي يعني محل هذه المثال عموما محل اتفاق بين أهل المذاهب فلما واحد يقول لك والله انت بجيب لنا كلام جديد لا ده حتى بجيب لكم الكلام حتى الأزهر اللي هو رمز الوسطية عندكم يقر هذا الكلام كن بعض الناس يتنكر الآن لهذه المثال وهذه الأحكام وهذه الكتب لا يعنينا في شيء وهذا على سبيل التنزل يعني لو فرض من الأصل معترض على هذا الكلام مش هيعنينا في شيء لكن, لكن هذا على سبيل إلزام هؤلاء طيب قال وغير كنيسة يعني فلا يصح الوقف عليها لأنها بيت كفر قال الشارح والمسلم والذمي في ذلك سواء يعني فلا يصح وقفه الوقف على الكنائس لا من مسلم ولا من كافر لان هذه من الاعانة على الكفر قال ونسخ التوراة والانجيل وكتب الزندقة واحد انا نحام وقف لطباعة الانجيل والتوراة نقول هذا الوقف ايه باطل حتى لو أنت نصراني عاوز استعمل وقف لطباعة نسخ من التوراة والإنجيل فهذا باطل وقف باطل لا يقر شرعا واجب إتلاف هذه الكتب وكذلك كتب الزندقة والإلحاد والبدع المضللة مثل كتب الرافضة وكتب الخوارج وكتب العلمانيين والليبراليين ونحوهم من الملاحدة والزندقة والمخالفين للشريعة مخالفة صريحة لا تطبع كتب هؤلاء لا لا جزء فاق المال على طباعة هذه الكتب وأما حكم اقتنائها شراء هذه الكتب يعني المسألة منفصلة أن بين توزيع العمل هذه الكتب ونشر هذه الكتب لا لا يجوز واحد يقول لك لا تعال بقى هنا حق النشر وحق العلم المكفول لكل أحد دي الحقوق دين تلتونه عليها يعني الحقوق دي لا تلزمنا في شيء احنا جماعة متطرفين ولا تلزمنا هذه الحقوق ومن حقنا أن نصادر هذه الحريات لأنها حريات غير موافقة للشريعة يعني ما فيش حاجة يسمعها حرية الفكر باطلاق حرية الرأي كده باطلاق اي واحد يطلع يقول اي كلام باطلاق الحريات دي مش موجودة اصلا ولم تكن موجودة لا في بلاد الاسلام ولا حتى في بلاد غير الاسلام يعني حتى النصارى كانوا يمنعون هذا الشيء وحتى الان يوجد في بعض الدول النصرانية منع المجاهرة بما يخالف الانجيل واحنا مش بنقتدي بيه واحنا بنقول لكم الحق الإسلام ما فيش في الاسلام حاجة اسمها حرية التعبير مطلقا في حرية انك تكفر ماشي اذا لم تكن مسلما يعني انت ولدت كافرا اكفر زي ما عاوز تكفر ولا نجبرك على الاسلام لكن تنشر الكفر لا ده غير مسموح به يعني في فرق بين واحد بيقول لك انتم كده تصادرون على الناس حرياتهم لا نحن نحصن دين الناس الشريعة التي امرت ان تتحجب المرأة عشان ايه عشان ما تستنش البشر صح ولا لا تقر يعني تمنع التبرج الذي يؤدي الى, الى معصية كالذنى وتبيح المجاهرة بالكفر والإلحاد ده أني شريعة دي فليس عندنا حرية رأس مطلقة وليس عندنا حرية فكر مطلقة اجعلوا في نفسك عاوز تجعلوا في نفسك ماشي والمنافقون كانوا يعيشون مع النبي عليه الصلاة والسلام وعارب انهم منافقون يعني يظهر الاسلام ويبطنوا الكفر لكن تظهر الكفر لا ممنوع أن تظهر الكفر إذا كنت مسلما وإذا كنت كافرا فليس لك أن تمارس الشعائر ممارسة عامة تفتن بها الناس أو توقع بها الناس في الضلال فلا يجوز نشر هذه الكتب ولا السماح ببيعها بيعا عاما ولا طباعتها وهذه أمور مقصودة يعني ليس فيها نزاع أصلاً. طب نيجي نتكلم هل يجوز الشراء هذه الكتب هل يجوز للشخص أن يشتري كتب الزنادقة والملاحده ويحملها مثلا من عن نت نقول هذا يختلف باختلاف علم هذا الشخص ونيته إن كان هذا راسخا في العلم راسخا في السنة قادرا على فصل الحق من الباطل والتميز وهو يقتنيها ليرد عليها فله ذلك وإذا كان ضعيفا في العلم ضعيفا في السنة وقد تدخل عليه الشبهات فإنه لا يجوز له أن يقتنيها ولا أن يقرأ فيها مفهوم؟ فشراء هذه الكتب لا يقال ولهذا أنا حذرت من قبل أن يتتبع طلبة العلم الكتب التي يتكلم عليها الراسخون أو يشترونها ويروح بيقول لك والله الشيخ فلان اشترى الكتب دي فحنا بنشتريها لمجرد أن فلان لا لا تفعل هذا قد يكون مضرا بك فضلا عن أنه قد لا ينفعك بل قد يكون مضرا بك ولهذا بعض المشايخ كان يستحسن أن من كان عنده في مكتبة هذه الكتب أن يكتب عليها ما يفيد أنه لا يجوز بيعها أو الانتفاع بها لغير من يحسن الرد عليها أو تمييز حقها من باطلها كان بعض المشايخ عنده ختم أو شيء يعني يميز يختم عن هذه الكتب أن هذه الكتب ليست لعموم الناس أن يقرأوا ليس لعموم الناس ان يقرا فيه طيب فالمؤلف يقول ان نسخ التوراة والإنجيل وكتب الزندقة لا يجوز الوقف عليه ولا يجوز نشره والشرح بقى بيكمل في سكه ال السكة الاسلامية الاصيلة فبيتكلم على الغناء والمعازف ونحو ذلك قال ولا يصح ايضا على قطاع الطريق او المغاني او فقراء اهل الذمة ماشي بقى في الاتجاه العام ايه <تصفيق> شين ده المحشي انا ما اعلم المحشي خلينا في الروض المقصود انه اهو ده الموجود في الكتر ده اللي احنا نعرفه من دين الله إنما ما يريده المخرفون وأصحاب الإسلام التنويري لا نعرفه ولله الحمد. طيب قال وكذا الوصية يعني ولا تصح الوصية على هذا أيضا. وصية يعني بعد الموت. الوقف يكون منجدا لكن وصية بعد الموت. واحد يقول بعد موتي تصرف الأموال الفلانية على الجهة الفلانية. نقول أيضا ما لا يصح الوقف عليه لا تصح الوصية فيه. قال والوقف على نفسي يعني لا يصح الوقف على نفسه وإنما يوقف على شخص آخر. الوقف على الناس لا يصح. لأنه هو المقصود أن تسبل المنفعة فكيف تكون لنفسك هذا مالك أصلا فلو قال قال أنا وقفت هذا المال على نفسي ثم على أولادي فينتقل مباشرة إلى أولادي لا يصح على نفسي طيب إن لم يذكر غير نفسه قال وقفت على نفسي وخلاص نقول هذا الوقف باطل طب إلي حصل بعد باطل نقول هو ملك لك ليس وقفا لم ينتقل هو ملك لك و يبقى على حاله ويرفع عنك يعني صار ميراثا وكل شيء أو او بقي ميراثا ليس وقفا قال الشرط الثالث قال ويشترط في غير المسجد هذا الشرط الثالث فيشترط في غير المسجد ونحوه يعني المسجد ونحوه من المصالح العامه كالقناط والاربطة ونحو ذلك ان يكون على معين يملك يعني المعين يكون جهة معينة او شخص معين لا يكون شيئا مجهولا لا يقول قفت على عبد خلاص او على احد هذين العبدين لا يعين الشيء يقول على هذا العبد او على هذه الجهة على مثلا طلبة العلم الحنابلة على طلبة علم كذا يعني يحدد شيئا ولا يجعله مبهما يكون على معين يملك قال و... ولا... لا ملك يعني لا صح الوقف على ملك من الملائكة ولا جن ولا جني ولا ميت ولا حيوان ولا حمل حيوان لا يملك والحمل في البطن لا يملك بد يكون شيئا له ذمة مالية وقبر يعني لا صح الوقف على القبر يوقف عليه عليه القناديل وال... وال... والأنوار وال... والأموال و... كل هذا حرام من جهتين من جهة أن القبر لا يملك والميت لا يملك من جهة أن هذا من تعظيم القبور الذي يوقع في الشرك بالله عز وجل الشوق الرابع لم يذكره المؤلف لكن ذكره الشارح أن يقف ناجزا يعني أن يكون الوقف ناجزا يعني غير معلق ولا مؤقت يعني فلا صح أن يقول ها هذا وقف لمدة شهر ولا صح أن يقول هذا وقف بعد موتي أو وقف لو جاء فلان أو وقف لا بعد موته مستثنى معذرة إذا قال هذا وقف بعد موت يصح لكن إذا قال هذا وقف لو جاء, لو جاء زيد أو لو جاء عمر أو لو سافر أو لو رضي أو لو تزوجت يقول هذا لا يصح الوقف لابد أن يكون ناجزا يعني غير معلق ولا مؤقت لكن بعد الموت يصح يقول هذا وقف بعد موت يصح لأنه تبرع مشروط بالموت قال لا قبوله يعني قبول الوقف لا يشترط ولو كان على غير معين يعني يصح الوقف ولا اخراجه عن يده يعني لا يزمن اخرجه عن عن يده ليصح الوقف بل حتى لو كان في يدي فانه يكون وقفا لا يكون من حينه وليس بعد موته لكنه وقف صحيح حتى وان كان علاقه بالموت يعني نقول هذا وقف صحيح من حين ما قلت الوقف ولا مبطله لكونه معلق بخلاف الوصية إذا قال أنا أوصي فالوصية دي بعد الموت أصلا يعني هي الآن ملك لك بعد موتك تذهب لكن إذا قال هذا وقف بعد موت نقول هذا وقف صحيح ومن حينه يعني هذا التعليق لا يبطله ليس كالإبطال أن تقول مثلا إن جاء زيدي بعد وقف باطل أصلا قال فصل واجب العمل بشرط الواقف شرط الواقف معتبر ذكرنا ذكرناه يكون جائز التصرف يكون الواقف جائز التصرف قال يجب العمل العمل بشرط الواقف الواقف له مطلق التصرف ما دام يوافق الشريعة أو شيء مباح فله مطلق التصرف فيجب على من ينظر في هذا الوقف نظر الوقف أن يعمل بشرط الوقف إذا قال هذا وقف على الفقراء لا يصرف في غيره هذا وقف على أولادي لا يصرف لغيره هذا وقف على فلان الفلاني لا يكون لغيره على طلبة العلم الحنابلة شفاعي ما يغش منه. ماشي طبعا على الشافعية برضو الحنابلة ما يخدوش يعني بقدر ال ال ال الشيء الذي اشترط لا نتجاوزه فإذا لم نجب لم نتبع هذا الاشتراط فانه لا يكون في الاشتراط فائدة والاصل في هذا ان عمر رضي الله عنه وقف وقفا وشروط فيه شروطا واقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الشروط طيب الشروط كثيرة ذكر المؤلف بعضها فقال في جمع وتقديم وضد ذلك يعني اذا جمع قال مثلا هذا وقف على اولادي واولادي أولادي. ما قالش ثم قال ايه اولادي واولادي اولاد يبقى جمعهم جميعا فيكونون جميعا سواء في هذا الوقف وتقديم بان يكون هذا وقف على اولادي ثم اولادي أولادي يبقى نبدا بإيه؟ بالأولاد فإذا فرغنا من حاجة ننتقل إلى أولاد الأولاد أو إذا عدم الأولاد ننزل إلى أولاد الأولاد فيعمل بكلامي في التقديم طب إذا قال مثلا على الفقهاء من أولادي هم مقدمون على أولادي ويقدم الفقهاء أو يقدم الفقراء أو يقدم المتزوجون مثلا يعمل بهذا؟ نعم لأن هذا شرط في التقديم فيعمل به وضد ذلك يعني كذلك الإفراد ضد الجمع الإفراد كان يقول هو وقف على زيد فقط لم يجمع معه أحد فيعمل به وكذلك التأخير. بنقف على ولد فلان بعد أولاد فلان. أيضا يعمل به في التقديم والتأخير والجمع والإفراد. واعتبار وصف وعدمه. يعني كذلك لو اعتبر وصفا قال هو وصف على الفقراء، على الفقهاء، على المتزوجين، على الحنابلة. وصفه وصف زائد. فيعمل بهذا الوصف الزائد. كان يقول على أولاد أولا... أولادي ثم أولادهم ثم أولاد أولادهم ثم كذا ثم كذا فنعمل فيه أيضا بمقتضى هذا الترتيب ونظر يعني إذا قال الناظر فلان ناظر الوقف هو الذي يرعى مصالحه الوقف يكون له ناظر ولذلك وزير الأوقاف هو ناظر الوقف وزير الأوقاف بتاعنا ده أي كان حيب أمين وظيفته الشرعية هو إيه؟ ناظر للوقف يعني مسؤول عن مصالحه وعن رعايته وعن ملاحظة تنفيذ شروط الواقف فهو إذا قال هذا المسجد وقف أو هذا البيت وقف أو هذا هذه السيارة وقف والناظر فلان خلاص لا نتعدى شرطان يكون الناظر فلان الناظر يعني الذي ينظر في مصالحه ومراعاته ونحو ذلك. وغير ذلك يعني كأي شرط يشترطه فإنه يعمل به فإن أطلق ولم يشترط إن أطلق في الوقف يعني قال هذا وقف على أولادي أو على أبناء عمومتي أو على زوجاتي مثلا عنده أربع زوجات ما شاء الله فقال إيه وقف على زوجاتي فنقول يستوي الغني والذكر وضدهم طبعا زوجات مش الذكر بقى يعني <تصفيق> خلينا نقول للأولاد عشان قال الذكر فلا فرق إذا قال وقفت على أولادي وأطلق لا فرق بين الذكر والأنثى والغني والفقير لكنه هو اعتبر وصفا بأن قال الفقراء مثلا يبقى خلاص واضح طب قال وقف على زوجاتي وأطلق فعلى الجميع ليس على زوجة لم يحدد شيئا ولا وصفا فعلى على جميع الزوجات وهكذا يعني إن أطلق يعمل بالإطلاق وإن قيد يعمل بالتقييد قال فإن أطلق ولم يشترط استوى الغني والذكر والضدمة والنظر للموقوف عليه يعني أن الواقف إما أن يشترط ناظرا فيعمل باشتراطه وإما أن لا يشترط ويطلق فيكون الناظر هو من وقف عليه إذا كان معينا يعني يقول أنا وقفت على زيد إذا زيد موقوف عليه وهو ناظر على الوقف لكن هو لو اشترط ناظرا فإننا نعمل بشرطه نعم ممكن اشترط نفسه طبعا ولغيره يقول أنا الناظر وإذا ميت ففلان هو الناظر لا بأس وإن وقف على ولده أو ولد غيره ثم على المساكين فهو لولده الذكوري والإناثي بالسوية لأن الولد يشمل الذكر والأنثى هذا هو الأصل طب إن كان العرف أن الولد هو الذكر زي ما حكنا بنقول فلان دا ولد ودا بنت ولد وبنت يبقى العرف هنا اقتضى أن الولد غير البنت وان كانت الشرع واللغة الولد يشمل الذكر والأنثى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فالولد دخل في ذكر ونفل. لكن إذا كان الرجل يعني بكوني بقولي ولد العرس اللي هو ذكر، فإننا نعمل أيضاً بمقتضى كلامه لأن هو لا يريد إلا هذا. قال وإن وقف على ولده الذكور والإناث بالسوية، ثم ولد بنيه دون بناته، يعني فلا تأخذ ولد البنات لأنه اشترط أن يكون أولاد البنين وليس أولاد البنات. كما لو قال على ولد ولده وذريته لصلبه يعني فاذخل أيضا البنون دون, دون ولد البنات إلا بنص أو قلينا قال ولو قال على بنيه أو بني فلان اختص بذكورهم لو قال هذا وقف على, بني على بنية أو على بني فلان البني إذا قال بني فالبنون إنما يطلقون على الذكور فحين ذلك لا يصفوا إلى الإناث لأن نظر البنين وضع للذكور وليس للإناث إلا أن يكونوا قبيلة كبني هاشم وبني المطلب فهؤلاء دخل فيهم الإناث تبعا يدخلون فيهم تبعا فيكونوا على الذكور والإناث فيدخل فيهم النساء فيدخل فيه النساء دون أولادهن من غيرهم لأن أولاد أولادهن من غيرهن ليس أولاد هذه القبيلة بنونا بنوا أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد فاهمين حاجة بنونا بنو أبنائنا ولد ولدنا الذكور دول ولدنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعدي صح أنت ابن بنتك لا يحمل اسمك إنما يحمل اسم أبيه وجده هو صح أنت جده والجد والد والنبي عليه الصلاة والسلام قال على أبناء فاطمة يعني قال على الحسن قال على الحسن إن ابني هذا سيد يعني اطلق عليه ايه ابن يعني مش بنين في هو ابنك من حيث الرحم والصلة وكذا ولكن من حيث النسب واذا قلت أنا اوقف عن القبيلة الفلانية فابناء نساء هذه القبيلة من غيرها لو كان واحدة من هذه القبيلة تزودت من قبيلة اخرى فابناؤها سيكونون منتسبين الى الايه الى القبيلة الاخرى فمش حافظوا في الوقف انما يأخذ من؟ أبناء هذه المرأة لو تزوجت من نفس القبيلة، وكذا أبناء امرأة أخرى تزوجت من هذه القبيلة، لأنها حيكونوا منسبين إلى إلى هذا الرجل. قال والقرابة أهل بيته وقومه يشمل الذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه. هذا مقتضى الإطلاق. وإن وجدت قرينة تقتضي إرادة الإناث أو حرمانهن عمل بها مثل ما قلت مثلا ومعلوم أن العرف في الولد هو الذكر فإن الأنثى لا تأخذ لأن الدلالة هنا كدلالة اللفظ قال وإذا وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتساوي الوقف إذا أوقف على جماعة كأولاده أو أولاد أولاده أو على حنابلة القاهرة مثلا محصورين ولا مش محصورين الجيزة يعني خلاص الجيزة يعني شاشه حقيقه والجيزة كمان والقاهرة الكبرى حتى الاليوبيه احنا هنتكلم في وسع بلادنا يعني الشرق معاك فعدو يعني معدودين مش لا مش كبيرة يعني فاذا حصروا إذا أمكن حصرهم فيجب تعميمهم والتساوي بينهم لأن كلهم سواء الوصف منطبق عليهم جميعا ليس أحدهم أولى بهذا الوصف من الآخر فإن كان الوقف على, على من لا يمكن استيعابه ولا حصره قال وإلا يعني إلا يمكن حصر واستيعابهم جاز التفضيل وجاز الاقتصار أيضا جاز التفضيل تفضيل بعضهم على بعض والاقتصار على بعضهم دون بعض لان يستحيل التعميم فحينئذ يكفي ان يأخذ من يصدق عليه الوصف لان المقصود هنا ان, أن يبر الواقف هذا الجنس مش واحد مش كل واحد بعينه لما نقول وقف على على اهل القاهرة اجيب لك بقى اربع مليون واحد القاهرة الكبرى تقريبا اربع مليون فعمل ازان الموضوع ده لكن إذا قلت وقف على جهة معينة ومحصورة وأستطيع أن أعممها فأعممهم بالعطاء لكن علم من قوله وقف على جهة غير محصورة أنه إنما يريد الإحسان إلى أهل هذه الجهة فيكفي بعضهم ويجوز اتصال على بعضهم وتفضيل بعضهم على بعض قال فصل والوقف عقد لازم الوقف عقد لازم يعني لا يجوز الرجوع فيه بمجرد انعقاده بالصيغة التي ذكرناها بالقول أو بالفعل الدل عليه لا يجوز أن يرجع فيه صار عقدا لازما لأنه تبرع ولا يجوز الرجوع فيه قال لا يجوز فسخه يعني بناء على كونه لازما فلا يجوز فسخه يعني إلغاؤه يعني بإقالة أو غيرها ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه نعم هذا الأصل للوقف يبقى على ما اشترطه الواقف وعلى ما كان عليه ولا يلوز بيع الوقف إلا إذا تعطلت منافعه بالكلية يعني لم نستطع أن ننتفع به فيما وقف عليه مثلا أوقف كتبا على مسجد معين وهذا المسجد لم يعد أحد يصلي فيه وأغلق المسجد الكتب دي نعمل فيها أين بيعها لا ننقلها إلى, إيه؟ إلى مسجد آخر لا تباع إلا إذا تعطلت المنافع مطلقا يعني يقولون أوقف مسجدا خربت البلد فماش في حد خالص عايش في البلد دي المسجد ده خلاص وقف لا يجوز بيعه من حيث الأصل لكن المدينة خربت فيصح أن تباع هذه الأرض ويشترى بثمنها مسجد آخر يعني يصرف هذا المال في مثل ما أوقف عليه هذا هو الأصل لكن حيث أمكن الانتفاع ببيعه صورا صور الانتفاع فلا يجوز بيعه إلا أن تتعطل منافعه أحيانا أسألها يكثر عن هذا طيب سنأتي إليه بعد قليل قال ولا يباعه إلا تتعطل منافعه ويصرف ثمنه في مثله يعني يصرف ثمن لو بيع في مثله يعني الآن إذا وقفنا على مسجد وخرب أو لم انتفع به في هذا المسجد يصرف ثمنه في مسجد آخر قال ولو أنه مسجد يعني ولو كان الوقت مسجدا ولم ينتفع به فإنه يباع إذا خربت المحلة أو المكان الذي كان فيه ويصرف في مسجد آخر وآلته وما فضل عن حاجته جاز صرفه إلى مسجد آخر يعني الآن أوقفنا على مسجد شيئا لمنافع المسجد سجاد مثلا أو مراوح أو تكيفات أو مكروفونات أي حاجة مما يخص لمصالح المسجد لا يجوز أن تخرج عن هذا المسجد أصل نهى لهذا المسجد فلا يجوز إخراجها ولهذا نقول أن أوقف كتابا في مسجد فلا يخرج الكتاب من المسجد طب الأشرطة هم؟ إزاي في المسجد مقتضى الأشريطة أنها تنقل يعني العرف دلنا على نقلها لكن بشروط قد يبع شروطا لكن الكتب لا الأصل لا تخرج من المسجد وكذلك منافع المسجد كثير من الناس يقول لك لو شرحت عزيني السلم بتاع المسجد عاوزين السجاد بتاع المسجد نفرشه برا الكراسي عشان كان بيجي لنا احيانا في بعض المساجد عندنا عاده فلو سمحت عاوزين الكراسي عشان الناس تقعد على على كاسهه المسجد ان لو لا ما ينفعش يزعلوا مننا بقى يزعلوا جدا وازاي ويعني احنا جيران المسجد وانا لا اعطيك من مالي هذا وقف على المسجد لا جزء أن تاخذه الا لمصلحة المسجد فلا يخرج منه إن الذي أوقفه إنما أوقفه على هذا المسجد فلو لم ينتفع به فيه ينقل إلى مكان آخر مثل المكان الأول يعني مسجد آخر يعني الآن أوقفته على مسجد وخلاص المسجد فيه سجاد وفرش مش محتاجين فرش تالي نعمل إيه نؤدي المسجد تالي ولا نفرشه مثلا في دار مناسبات ليه لأننا قلنا يصرف في مثل ما وقف عليه يراعى هذا الشيء ويصرف في مثل ما وقف عليه وآلته وما فضل عن حاجته يعني الحصر والسجاد وآلات وال... و... و... و... و... الإنارة والتكييفات والمراوح وكذا كل هذا يصرف في مسجد آخر قال والصدقة به على فقراء المساكين يعني يجوز أيضا أن يصدق به إذا لم يوقف على مكان آخر ولم نجد له مثلا ينفق على فقراء المسا... المسلمين والصدقة به على فقراء المسلمين لأنه مال الله عز وجل ولم يبقى له مصرف فيصرف إلى فقراء المسلمين. بهذا نكون قد انتهينا بحمد الله من كتاب الوقف. نكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.